الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فكور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيف وَرَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقو فكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 اصحاب السعيد باعترضوا بذنبهم فصبحوا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير